السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الراوي هذا لقاءنا الثاني مع قراءة مقامات الحريري وقد سبق وقرأنا مقدمة المقامات وهذه المرة مع المقامة الأولى المقامة الصنعانية قال أبو القاسم الحريري المقامة الأولى الصنعانيه حدث الحرف بن همام قال لما اقتعدت غارب الاغتراب وأن اتني المتربة عن الاتراب طوحت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن فدخلتها خاول الفاض بادي للفاض. لا أملك بلغة ولا أجد في جرابي مضى فتفقت أجوب طرقاتها مثل الهائم وأجول في حوماتها جولان الحائم وأرود في مسارح لمحاتي ومسايح غدواتي وروحاتي كريما أخلق له ديباجتي وأبوح إليه بحاجتي أو أديبا تفرج رؤيته غمتي وتروي روايته غلتي حتى أدتني خاتمة المطاف وهدتني فاتحة الألطاف إلى ناد رحيب محتوى على زحام ونعيب فورست غابة الجمع لأسبر مجلبة الدمع فرأيت في بهرة الحلقة شخصا شحنة الخلق عليه أحبة السياحة وله رنة النياحة وهو يطبع الاسداع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه وقد أحاطت به اخلاط الزمر إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمر فدلفت إليه لاقتبس من فوائده وألتقط بعض فرائده فسماته يقول حين خب في مجاله وهدرت شقاش قرتجاله أيها السادر في غلوائه السادل ثوب خيلائه الجامح في جهالاته الجانح الى خزعبلاته، إلى ما تستمض على غيك وتستمرئ مرعا بغيك وحتى ما تتناها في زهوك ولا تتناها عن لهوك تبارز بمعصيتك مالك ناصيتك وتجترئ بقبح سريرتك على عالم سريرتك وتتوارى عن قريبك وأنت بمرأة رقيبك وتستخفي من مملوكك وما تخفى خافية على مليكك أتظن أن ستنفعك حالك إذا آنرت حالك أو ينقذ كمالك حين توبقك أعمالك أو يغني عنك ندمك إذا زلت قدمك أو يعطف عليك معشرك يوم يضمك محشرك هل انتهجت محجة اهتدائك وعجلت معالجة دائك وفللت شبا تعتدائك وقد عطى نفسك فهي أكبر أعدائك أما الحمام ميعادك فما اعدادك وبالمشيب انذارك فما أعذارك وفي اللحد مقيلك فما قيلك والى الله مصيرك فمن نصيرك طالما ايقظك الدهر فتناعست وجذبك الوعظ فتقاعست وتجلت لك العبر فتعاميت وحص حص لك الحق فتماريت وأذكرك الموت فتناسيت وامكنك أن تواسي فما آسيت توثر فلسا توعيه على ذكر تعيه وتختار قصرا تعليه على بر توليه وترغب عن هاد تستهديه إلى زاد تستهديه وتغلب حب ثوب تشتهيه على ثواب تشتريه يواقيت الصلاه أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة ومغالات الصدقات آثر عندك من موالات الصدقات وصحاف الألوان أشهى إليك من صحائف الأديان ودعابه الأقران آنس لك من تلاوة القرآن تأمر بالمعروف وتنتهك حماه وتحمي عن النكر ولا تتحاماه وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى ثم انشدت تبا لطالب دنيا فنى إليها انصبابه ما يستفيق غراما بها وفرت صبابه ولو درى لكفاه مما يروم صبابه ثم إنه لبد عجاجته وغيض مجاجته وعتضد شكوته وتأبط هراوته فلما رنت الجماعة إلى تحفزه ورأت تاهبه لمزاينة مركزه أدخل كل منهم يده في جيبه فأفعم له سجلا من سيبه وقال اصرف هذا في نفقتك أو فرقه على رفقتك فقبله منهم مغضيا وانثنى عنهم منثنيا وانثنى عنهم مثنيا وجعل يودع من يشيعه ليخفى عليه مهيعه ويسجب من يتبعه لكي يجهل مربعه قال الحرث بن همام فاتبعته مواريا عنه عياني وقفوت اثره من حيث لا يراني حتى انتهى إلى مغارة فانساب فيها على غرارة فأمهلته ريثما ما خلعن عليه وغسل رجليه ثم حجمت عليه فوجدته مثافنا لتلميذ على خبز سميد وجد حنيذ وقبالتهما خابية نبيذ فقلت له يا هذا يقول ذاك خبرك وهذا مخبرك فزفر زفرة القيضة وكاد يتميز من الغيظ ولم يزل يحملق إلي حتى خفت أن يسطو علي فلما خبت ناره وتوارى أواره أنشد لبست الخميصة أبغي الخبيصة وانشبت شصي في كل شيصه وصيرت وعضي أحبولة أريغ القنيصة بها والقنيصة وألجأني الدهر حتى ولدت بلطف احتيالي على الليث عيصه على أنني لم أهب صرفه ولا نبضت لي منه فريصة ولا شرعت بي على مورد يدنس عرضي نفس حريصة ولو انصف الدهر في حكمه لما ملك الحكم اهل النقيصه ثم قال لي ادنو فكل وان شئت فقم وقل فالتفت الى الذين وقلت عزمت عليك بمن تستدفع به الأذى لا تخبرني من ذا فقال هذا ابو زيد السروجي سراج الغرباء وتأجل الأدباء فانصرفت من حيث أتيت وقضيت العجب مما رأيت إلى لقاءنا آخر مع الراوي وذوتم بغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.